غير المنظون عليهم ظللني آمين ولم ما جاء ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فاختنف الأحزاب من بينهم يَوَدُّونَ أَن يَكُونُوا نَبِيًّا ظَنًّا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ تَأْتِيَهُم بَغْتَةً هم بغتة وهم لا يشعرون انه ادخل الجنات واسعا ཧ <laughs> ཧ आने जा रहे हैं